فهذا هو الدرس الثامن والاربعون من شرح كتاب شذا العرص في فن الصرف أصول الله تبارك وتعالى القبول والإخلاص اسم التفضيل هو الاسم المصوق من المصدر للدلالة على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحده على الآخر في تلك الصفة شرح هذا الكلام أقول وبالله التوفيق لو قلنا زيد أكرم من عمرو. فزيد مفضل وعمر مفضل عليه وزيد مع عمر اشترك في صفة وهي الكرم وزاد احدهما على الآخر فزيد يسمى مفضل في الكرم يعني وعمر مفضل عليه هذا معنى كلام الشيخ هو الاسم المسوغ من المصدر يعني مشتق من المصدر لأن كلمة أكرم مشتق من الإكرام وأحسن من الإحسان وأعظم من الإعظام للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة الوزير وعمر وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة وهي صفة الكرم يعني طيب قياسه أن يأتي على أفعل كالمثال اللي احنا ذكرنا زيد أكرم من عمر أو أعظم من عمر وخرج عن ذلك ثلاثة الفاضن اتت بغير همزة ويخير وشر وحب يقولون هو خير منه وشر منه والشعر يقول وحب شيء للإنسان ما منع وحذفت همزتهن أي همزة خير وشر وحب لكسرة الاستعمال لأن كثرة الاستعمال تقتضي التخفيف يا سيدنا وسبحان الله قديما بالفطرة كذا كنت في الرياض منذ ما يقرب من عشرين عاما كنت درس في جامعة الإمام محمد بن سعود فكنت أسكن في مكان يسمى من فوحة أخبرك شخص فأجد الساق الذي يقود سيارته ينادي على الناس يقول فوحة فوحة فوحة والأصل يقول من فوحة. لكن لكثره استعماله لتلك الكلمة تطلب التخفيف فشب الفطره يا شيخنا بدل ما يقول من فوحة قلفوحه صح يا شيخنا طيب على كل وقد ورد استعمالهن بالهمزة على الاصل لما يقول وقد ورد تدل على التقليل قال الشاعر بلال خير الناس وابن الاخيري وابن شيخنا الاخيري, الأخيري. المفروض هو ابنه ايه المفروض وابن ايه ها لا وابن خيري وابن خير الناس مم. وقال أخير يعني سبت الهمزة هذا معنى إيه وقد ورد استعمالهن بالهمزة المثال الأول في قول الشاعر بلال خير الناس مم. وابن الأخير وقرات بعضهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر الأشروا. صح. طبعا دقرات قتادة وأبي قلابة هذا ما في البحر المحيط بفتح الهمزة والسين وتشديد الراء وكقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال أدوامها أحب الأعمال الله أدوامها وإن قل صح؟ أحب قلب الهمزة يا شخي وقيل حذفها ضرورة في الأخير فلت على الرسول في الأخير له كلمة ايه؟ أحب يعني آخر ما ذكر يعني، فكنا تحذف دال الضرورة الشعرية، إذن البيت الذي قلناه يا دكتور قبل ذلك وحب شين الإنسان ما منع أن أقول حذف الهمزه الضرورة على قول من قال بذلك يعني، وفي الأولين صح شخنا؟ اللي هو خير وشر شو ذو لا فعل لهما. ففيهما شذوذان على ما سياتي الى ما سيأتي إيه اين الاولان يا مولانا كلمه ايه خير, خير وشر طيب بالنسبة لخير وشر يا مولانا قلنا المشهور في سبب حذف الهمزه كثره الاستعمال وقيل للضروره في الاخير اللي هو كلمه حب وفي الاولين اللي هو خير وشر شذوذان يبقى إذن قال وفي الاولين اقول شذوذان صح لولا يعني هذه الكلمه يبدو ربما تكون سقطت من هنا لان لو قلنا حذفوها ضروره في الأخير وفي الاولين يبقى في الاولين ايضا ضروره لا الضرورة في في الاخير وفي الأولين خير وشر ضروران حذف الهمزة عف شو ذان صح يا شقنا؟ طيب لأنهما مشتقان من الخير والشر وهما اسمان جامدان احنا هما اسمان إيه؟ جامدان وانعذين يكونوا إيه؟ يعني مسوغان من فعل والفعل ده مأخوذ من إيه؟ من المصدر صح؟ يعني كلمة أكرم مأخوذة من كرم وكرم مأخوذ من مصدر اللي هو إيه؟ إكرام طيب؟ وكذلك مصوغان من جامد لا فعل لهما يعني فيش يزاني مصوغان من جامد واحنا عايزين يكون من فعل من وكذلك لا فعل لهما لا فيش مثلا خيرا أو مثلا واضح يا طيب قال وله ثمانية شروط أفعل التبديل كم شرط يا شيخنا ثمان شروط. الشرط الأول أن يكون له فعل وشذ مما لا فعل له نقول أو قالت العرب هو أقمن بكذا معنى أقمن بكذا يا شيخنا عارف معناها يا شيخنا أجدر هو أجدر بكذا يعني يعني حقيق به أو جدير به طيب يعني هو أحق به كلمة ألص من شظاظ شيضاض بكثري يا مولانا سمع يا مولانا الكريم طيب ده لسه مشهور من بني ضبه قابله من قبائل العرب خلاص فكلمة فكلمه شذاظ أنها ما وجه شذوذ يا مولانا انه لا فعل لها ابن القطاع ولعله عالم من علماء اللغه يعني قال ان له فعلا اللي هو لصا وعلى ذلك فلا شذوذ في كلمة لانه لها فعل يا مولانا بنوه من قولهم لص أي سارق لص بمعنى إيه شخنا سارق الثاني أن يكون الفعل ثلاثيا الفعل إيه شخنا كرم أقول أكرم عظم أقول أعظم صحي شخنا وشذ هذا الكلام أخصر من غيره ده كلم مسموع طيب شاذ لأنه خالف القياس ووافق الاستعمال هو هذا الكلام اقصر من غيره دم أخذ من اختصراء المبني للمجموع يا شيخنا ففيه شذوذ اخر الشذوذ الاول انه مشتق من فعل ايه يا شيخنا خماسي والشذوذ الثاني انه ايه مبني المجهول أخذ اخذ المبني المجهول وسمع هو اعطاهم للدراهم واولاهم المعروف وهذا المكان اقصر من غيره صح يا شيخنا لما قالوا سمعه هو اعطاهم ده ماخوذ من كلمه اعطى اللي هو رباعي يعني صح مولانا واولاهم أخذ من كلمه اولى رباعي وهذا المكان اقفر من غيره يبقى اقفر أقل اكفر صح يا شيخنا طب لما قال سمع يبقى المسموع ده خالف القياس يبقى ده شاذ مقبول إذا وافق السماع وخالف القياس يسمى شاذئ مقبول وبعضهم جوز بناءهم من أفعل مطلقا ما معنى مطلقا يا شيخنا أي ما كان الفعل رباعيا على وزن رباعيا زي كلمة أعطى وأولى وأكرم سواء كانت الهمزة للنقل أو لغير النقل. المقصود بهمزة النقل إن تجعل الفعل اللازم متعديا فكلمة أكرمة أصل الكلمة كرمة أقول أكرمت زيدا فالهمزه هنا مزيدة للتعدي يعني جعل الفعل لازم متعدي واضح يا شيخنا واضح ولا مش واضح لكن كلمة أولى اللهمزة أصلية وكلمة أعطى اللهمزة أصلية فيقول جوز بعضهم بعض علماء الصرف بناءهم من افعل مطلقا يعني افعل التفضيل جوبنا من أفعال مطلقا صح يا شيخنا هكذا قالوا يعني واضح يا مولانا ثم قالوا بعضهم جوزهم كانت همزة لغير النقل طب أين همزه النقل في أكرمة وهمزه غير النقل في أولى واعطى صح وكما قلنا يعني قالوا هو أعطاهم للدراهم يبقى أعطى جت من أفعل التفضيل هو إيه أعطاهم وقالوا هو أولاهم صحي شيخنا طيب الثالث أن يكون الفعل متصرفا فخرج نحو عسى وليس فليس له أفعل تفضيل لاحظ أن عسى فعل جامد يا مولانا والجامد هنا ما لازم صورة واحدة يعني عسى جاءت على صغة الماضي فقط لكن لم تأتي على المضارع وعلى الأمر صح وكذلك ليس لا تقول ليس لس لس يعني هو فعل إيه جامع وكذلك الرابع أن يكون حدثه قابل التفاوت فخرج مات أو فليس له أفعال تفضيل أفعال التفضيل يا شيخنا يكون في الأفعال التي تقبل التفاضل مثل كلمة كرم فهو أكرم أه؟ عظم فهو أعظم لكن مات أو لا تفاضل في الموت يا شيخنا السادس أو الخامس أن يكون تاما فخرجت الأفعال الناقصة لأنها لا تدل على الحدث طبعا كان وخوتها يا سيدنا تسمى عند النحاتي فعل ماضي ناقص ناقص لأنه محتاج إلى الخبر كان محمد اللي هو حضرتك مدرسا فكان هنا احتاجت إلى الخبر عشان كده يسموه ناقصة مدرأ المشهور عند النحاية وبعضهم قال هي دلت على الزمن ولم تدل على الحدث لأن الفعل يا شيخنا له زمن وحدث جلس الأستاذ فجلس تدل على حدث وهو الجلوس وعلى زمن في المضي صح يا شيخنا فهذه لفعل الناقصة ليس ميت لأنها لا تدل على الحدث فلوت منها أفعل التفضيل طيب الثالث لا يكون من ولو كان النفي لازما نحو ما عاج زيد بالدواء أي من تفع به طبعا هنا النفي لازم يا شيخ اللي هو في المثال ده يعني في نفي غير لازم لما أقول مثلا ما بردت زيدا أقول بردت زيدا لكن هنا في المثال ده ده لازم لما أقول ما عاجز زيدم بالدعاء. بالدعاء ما عاجز زيدم أي من تفع به فلا أقول زي. عاجز زيدم بالدو... بال... بالايه لا كل عاج زيد بالدواء لا هم العرب قالوا ايه ما عاج زيد بالدواء يعني ما انتفع به فالنافي هنا ايه يا شيخنا استخدم هذا في النفي فقط اي والله يفتى عليك هو قال زي ألا يكون منفيا لا ولو كان النفي لازما لا هو قال في قال ألا يكون ايه منفيا, منفياً. لو كنت مثلا ما خرج زيد خلاص يا شيخنا ماذا ذهب, ذهب زيد يعني كلام منفي طب ممكن يأتي بغير نفع ذهب زيد وخرج عمر يبقى لا يكون الكلام إشخنا منفيا ولو كان النفي لازما زي كلمه من يا ما عاج زيد بالدواء يعني من تفع صح يبقى الكلام ألا يكون منفيا حتى ولو كان الكلام لازم للنفي برضو لا منه إيه أفعل التفضيل السبب إيه يلتبس المنفي بالمثبت لا يلتافي المنفي في ايه يا ايوه لما اقول مثلا ما اكرم زيد أخاه فهو اكرم من اخيه الله طب ما تلفت عنه الكرم صح يا شيخنا م. يبقى لا ايوه السبب انه افعل التفضيل لا تاتي من منفي لالا يلتبس النفي بالمثبت واضح يا شيخنا طيب السابع الا يكون الوصف منه على افعل الذي مؤنثه فعلاء لالا بان يكون دالا على لون أو عيب أو حلية، صح؟ لأن الصيغه مشغولة بالوصف عن التفضيل. لو شوف يوماً مثل الوان أقول أحمر وحمراء وأسود وسوداء. أقول معي قلم أحمر ومعي وردة حمراء. صح شيخنا طيب هذا رجل اعرج وهذه امراه عرجاء، وهذا رجل أعور وهذه امراه عوراء، وكذلك رجل أكحل أكحل العينين. وامراه كحلاء صح يا شيخنا واحور وحوراء والاحور يعني اللي هو ايه يعني اتساع العين مع شده البد وسواد ان العون التي في طرفها حاور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله انسانا يقول لا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء صح وده يحصل امتى اذا كان دل على اللون او عيب أو, او حليه صح لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل. فهمت العبارة يا شيخنا؟ أيوة يعني لما يقول فلان أعور. لا نقصد بها مفور. أيوة فانت وصفته بهذه الصفة. فكونت تصفه كذا خلاص شغلت عن التفضيل ما ما هو أعور من فلان يعني. طيب وأهل الكوفة يصوغونهم الأفعال التي الوصف منها على أفعال مطلقا سمعنا يا شخنا أفعل مطلقا يعني إيه سواء كان يعني مؤنسه فعلاء طالما وزنه أفعل سواء كان مؤنسه فعلاء أو غيره أو ليس كذلك فهم يقولون يعني سمعنا مولانا خاصة الكوفون جوز ذلك في السواد والباردون غيرهما لأنهم أصلوا ألوان وعند الباصرين شاز ولذلك يقول المتنبي أ ابعد بعدت بياضا لا بياضا له لأنت اسود في عيني من الظلم صح يا شيخنا طبعا هو حزين أنه شعره شاب يا شيخنا فهو حن إلى شبابه يعني فكأنه بيطرد بيقول ابعد بعدت بياضا لا بياضا له يعني لأنت أسود في عيني من الظلم صح يا شيخنا فأتى بكلمة أسود واللي مؤنسة سوداء أيوة قال الرضي في شرح الكافية ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة بخلاف الباطنة فقد يصاغ مصدرها أقول فلان من أبله من فلان طبعا هذه الكلمة عند العوام معنى يقول فلان أبله يعني بمعنى عبيط هكذا يعني لكن هي سبحان الله يعني لما قالوا فلان أبله من من فلان من البله وهو سلامة الصدر يعني صفة متحية شيخ وأرعن من فلان من الرعن وهو الأهود في منطقي وأحمق منه من الحمق وهو قلة العبل صح يا شخنا تاهم والثامن ألا يكون مبني للمجهول ولو صورة لألا يلتبس بالآتي من مبني الفاعل صح لما قاله أزهى أزهى من ديك انت عارف الديك طبعا بيبقى إيه بينتفش يعني كده أيوة فيقول هو أزهى من ديك يعني متكبر يعني فذا سمع شذوذا ده شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه كذلك أشغل من ذات النحيين وده طبعا لها قصة ذكرها النحايا مولانا صح النحي اللي هو الزق من الجلد يضع فيه السم وصاحبة النحيين قصة مع خوات ابن جبير وقد نال منها شيئا بعد أن أشغل يديها بزقي السم وكان هذا في الجاهليه ثم أسلم رضي الله عنه وشهد بدرا ومرت رأاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما فعل بعيرك أيشرد عليك فقال أما منذ قيده الإسلام فلا سبحان الله الإسلام يجب ما قبله صح شيخنا وقالوا كلام أخصر من غيره طبعا أزهى من زهي بمعنى تكبر واشغل من ذات النحلين ناحييني ماخوذه من شغل اللي هو المبني المجهول يعني طيب واخصر من غير كلام اخصر من غير ما ماخوذه من اختصر صح يا شيخنا طبعا ده ذكر شذوذا شاذ ولا يحفظ ولا يقاس عليه لكن هو المفروض لا يساوى يعني من ضرب لا تقول هو أضرب لا يساوى من فعل المبني ايه المجهول لالا يلتبس المبني المعلوم بالمبني المجهول أحوال اسم التفضيل الوقت المرليسة باقي طيب